أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزين ولحم الخنزير وما أهل لغير الناهب فمن اضطر غير وَلَا ولا عاب فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يَفَسَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذبٍ إِنَّ الَّذِينَ يَفْسَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْرًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ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 Amen. <laughs>